أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيه ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك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 أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك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 أعظم قضية وأجل مسألة لأنها أساس الملة وأصل الديانة ومنطلق الإصلاح والتغيير في النفس والآفاق والمجتمع ومن تأمل هذا الكون قادته فطرته السوية وعقله السليم أن للكون إلها وربا قائم على كل نفس بما كسبت فيرى بديع خلق الله وعظيم صنعه على صفحات الوجود يقرؤها ويتدبر هذه الآيات كل مؤمن وأما غيرهم فكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أشار القرآن إلى أن تتأمل العقول السليمة هذا الكون وما فيه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء معه فأنبتنا فيها من كل زوج كريم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 إن في ذلك لآيات لا لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وزرع من أغناب وزرع من أغناب وزرع نخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لا لقوم يعقلون وذلك لأن كل هذه الآيات تدل على أن الله إذا أراد لعباده أن يعبدوا أرادهم أن يعبدوه ببصيرة ومعرفة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشة والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون القرآن يسوق الناس نحو الهداية بالبراهين الصاطعة والحجج الواضحة التي لا مراء فيها إنها حجج فوق الناس كل الناس يرونها خلق الله الكائنات من أكبرها إلى أصغرها كواكب ضخمة أفلاك سيارة حتاف قاع البحار حشرات صغيرة لا تظهر إلا في الخريف وتتوارى بسرعة وربما بعضها عمرها سوان أو دقائق كل هذا الكون لا تختلط نواس ميسه ولا تضطرب سننه لأنه بيد الله جل جلاله لكن هذا الإيمان لابد له من ثمرات واضحة ومن آثار بينة ومعرفة حقا بالقلب شهودا وحبا وباللسان اعترافا وإقرارا وبالجوارح إن قيادا واستقامتا و و و و وإن اليوم بصدد الحديث عن أثر من آثار الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالله كل الناس يدعيه ولكن آثار الإيمان بالله والمعرفة الحق لله سبحانه وتعالى قليلا ما تتجسد أو عند القليل تتجسد هذه الآثار على سلوك الناس وعلى تصرفاتهم ما معنى الإيمان بالله عز وجل ويقرن هذا بسؤال لماذا يُعصى الله عز وجل كثير من الناس يجتري على المعصية ذلك لضعف الإيمان في نفسه كثير من الناس لا يبالي في المعاصي وأسوأهم الذي يجاهر وأسوأهم الذي يتجرأ على العصيان والسبب الرئيسي هو ضعف الإيمان بالله عز وجل وضعف معرفة الله سبحانه وتعالى حدث الله عن نفسه وبين عن صفاته ليعبد وليوحد وليعظم وإن المؤمن الحق إذا تأمل هذا الكون أيقن بعظمة الله وجلاله وقوته وقدرته وربوبيته وألوهيته وكماله وقدسيته فلا تراه إلا خاضعا لله بجوارحه معترفا لله بقلبه شاكرا لله بلسانه عاملا لله في طاعته أعظم أثر من آثار الإيمان بالله مراقبة الله في السر والعلم وغياب مراقبة الله في السر والعلم هي من أعظم أسبابي العصيان متى يتجرأ الواحد منا على المعصية إذا لم يستشعر قرب الله منه إذا لم يستشعر إحاتة الله بالكوم إذا لم يستشعر اطناع الله على الخفايا الذي لا تخفى عليه خافيا وعلى المجتمع أن يتربى هذه التربية الراشدة ليكون مجتمعا قويا انظر إلى بعض الآيات في القرآن إنها ترب النفس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 هذه الآيات أين آثارها التربوية وثمراتها السلوكية على سلوك المسلمين إن الذي يسرق يسرق خلصة والذي يزني يزني متواريا والذي يفعل المنكر يستحي من الناس ويفر من أعينهم ألم يعلم بأن الله يرى هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إن ربك لبالمرصاد. تأمل هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إن الذي يريد أن يسرق يتحين الفرصة وينتهز السالحة وربما يأتي ليلا وربما يتلفت يمنة ويسرة لكنه لن يتلفت إلى السماء خائفا من قيوم السماوات والأراضين ولو كان هذا الإيمان في قلبه وصدره لما عصى ربه سبحانه وتعالى قال حميد الطويل رحمه الله لئن كنت ممن عصى الله وعصيته خاليا وظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم وإن عصيته وأنت تظن أنه لا يراك كفرت. أي آصي إما أن الله يراه وإذا أقر أن الله يراه يراك وتعصي لقد اجترأت على أمر عظيم ولو قلت أنه لا يراني كفرت ولذلك التربية الراشدة حتى ذي يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إنها تربية راشدة ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى عبد الله من شيء في الأرض ولا في السماء ماذا تفقد الأمة تفقد الأمة معرفة الله عز وجل الحق والإيمان الذي يثمر مراقبة الله في السر والألد وخشيته في الغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيل إن الله كان عليكم رقيبا ما أثر هذه الآية في نفوس المؤمنين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما أثر هذه الآية على المؤمنين إنها آيات تحاصر المؤمن فتدعه مستقيما في الغيب والشهادة والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وكان من تعليمه صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحها اتق الله حيثما كن فلو غاب الرقيب والشرطة والأم والأجهزة والمسؤول المباشر والرئيس والمدير فإن ربك الذي تعبده لا تخفى عليه خافيا ولذلك هذه الآيات آيات عجيبة تأخذ من نفس البشرية وتحيط بكل أخطارها فلا تدع في حياة المؤمنين شاردة ولا واردة ولا سلوكا إلا وهو مسطر أحصاه الله ونسو وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه يعني الله قال ليه أي حاجة بتعمل أنا شايفة والله سبحان الله بعد ما يقول لنا الكلام ده نعصيه عند المعصية إما للذتها وإما لشهوتها وإما لطغيانها وإما لغفلتنا نتجرد من لهذه المعاني الإيمانية ونعصي الله جريا وإدراكا للذة موهومة أو متعة زائفة وذلك من ضعف الإيمان لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الشارب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق السرقة حين يسرق يسرقها وهو مؤمن ولا ينتهب النهبة ذات الشرف وهو مؤمن ويكون الإيمان عليه كظل أي ينزع الإيمان منه حال المعصية ويرتفع عليه ويظله فإذا نزع من المعصية عاد الإيمان إليه أما وهو لو كان عند المعصية وتذكر الله لما تجرأ على عصيانه وجاء في التربية للشباب سبعة سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إنها تربية قويمة تربية أن تراقب الله في السر والعلم ربك يخبرك بأنه يطلع على خفايات وعلى أسرارك وعلى خلجات نفسك وعلى ما في صدرك لا تخفى عليه خافية وأنت تجد نفسك محاصر كمؤمن بقيمك وبإيمانك الذي يمنعك من العصيان والقرآن يربينا لأنه يريد أن يربي النفس السوية التي لا تعمل تحت طائلة القانون ولا تخشى سطوة الحكم فقط التي تخشى الله حتى ولو خلت في لحظة ضعف لتعصي الله إذا تذكرت سرعان ما آبت حكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين عن رجل في بني إسرائيل كانت له ابن تعم يحبها أشد ما يحب الرجال النساء وحب الرجال للنساء يعمي فاحتاجت في مال فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يبقى السؤال لماذا قاله لماذا قاله أراد أن يعلمنا القيم الأخلاقية الرفيعة الموجودة في ثنايا الحديث فلما جلس منها مجلس الرجل من إمرأته حتى قال في حديث جلس بين شعبيها الأربعة قالت له اتق الله الله. ولا تفض الخاتم إلا بحقه وكان قد حل أزرار إزاره فقام من عندها ولم يفعل شيء اتق الله الكلام ده من الناحية النظرية ساهد أي زولة الله فعلي أزول حقه اتق الله لكن زول قاعد قاعدة دي، اتهيأ والشهو عارمة تجيب لا سرطة الله ينسى أي حاجة تانية ده مؤمن اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام من عندها وكان قد دفع لها مانا وأبع يرجعه الحديث الصحيحين رواية السنن تقول أنها كانت ثمانين, ثمانين جراما من ذهب أداها ثمانين جرام من ذهب كان ضربتها بالسوداني بتعمل زي مليار طبعا المليارات عندنا سهلة ملياراتنا سهل حس الأفار غذين أكلوا كم مليار وبدون بدون حاجة يعني ذاته لو لو أكلناه ونبغون الرؤساء كان نقول الناس ذين بيخافوا الله وبيستحوا كده مليارات هدر ذهبت سود يا أخي قالوا جابوا اسمه شنو المركب الكبير ده جاء بإنه ما عارف من هولندا ولا من وين بالله كسروا الشارع ده كله من دول السودان قال عشان الرؤسة الأفارغة عشان يعملوا شنو عشان يغنوا يا أخي وفي رؤسة ذاته الناس دي كلها حق مع أمريكا السبب الرئيسي اللي خلى السودان ما يبقى رئيس الدورة دي بالرغم من أنه دولة مستغفة الرئيس جورج بوش في أمريكا قال نحن قلقون إذا كان السودان رئيسا لهذه الدورة. نزل بقلقه شو؟ إتمنىكم على فرقيه. ظل في أمريكا. البقلقه شو نازل؟ ال الحريم كان قامت هنا. البقلقه شو هذه الدول تحكمها أمريكا على الحقيقة. أما هؤلاء أحضار فوق رقعة الشطرنج يقدموهم وتأخروهم. أمريكا تديرهم بالرموز كنترول. وعلى حكومتنا أن تعرف. أن الذي منعها من أن تكون رئيسة لهذه الدورة بالرغم من أنها جديرة ومؤهلة ليس أباسنجو ولا ليس ممنوء بتاع نيجيريا ولا غيره هذا جور جبوش إذا أمريكا وافقت ديل بوافقه ودير صار في له كترت هنا ياخي الناس دير بيحبوا الغنى قالوا جايبين معانوا واحدة مغنية من جلب الفريقين ياخنين جلتات بغنه ما عندنا هنا خطار بيغنوا والله يبيروا على المبلغ ده ما عندهم ب... والله مجالاً بيغنوا ليكم أصدق لكم من جلة البيغنوا قالوا جايبين مره من جنوب إفريقيا جداً دي قمة دي دي قمة يا أخي يا أخي قال ليك المركبة الجاوزة ما تحنوا بي يعني ولا دخلوا لي النير ذاته قال عشان نركبه فيه قال يعني الشي ده ما عارف يقول لك أرقام خيالية ما عرفت تلتمية مليون دولار قال لك تشوفه معلش ممكن الدولة يكون عندها اجتهادة لكن على الناس أن يعلموا أننا نعيش في عالم لا يسيره لا تسيره الدول والأنظمة مباشرة وأن لأمريكا أن تتدخل في الدول وأن تخترق الحكومات ولكن الذي أحمد به ربي أن أمريكا لن تستطيع أن تخترق المجتمعات نعم يمكن أن تخترق الحكومات لكن المجتمعات سوف تقف مع دينها وسوف تنصر إسلامها كما حصل في حماس الناس دارين الدين أمريكا ممكن تغير الحكومات لكن بتغير الشعوب يعني حسى ذلك ينقلون كلنا يودونا محلة ويجيبوا شعب جديد في السودان يعني ولا كيف طالما نحن قاعدين لا أمم المتحدة ولا أمريكا ما بدون يساقوا حاجة طالما في شعب مسلم يا ياخد أنا جديد استغربت والله قلت حماس ده بتفز لكن حماس متجذرة في المجتمع حماس قبل أن تكون صاحبة مقاومة ورشاشات ومدافع وصواريخ حماس صاحبة قناعات حماس متجذرة في المجتمع صاحبة دعوة صاحبة عمل اجتماعي جزء من المجتمع ولذلك الإسلام المجتمعي من الصعب أن يزال من على الوجود إنما الذي يزال تزال الأنظمة ذهب صدام حسين هل انتهى الإسلام في العراق؟ قامت مقاومة شجسة ذهبت وسقطت الدول. ولكن الإسلام يبقى إذا كان متجذرا في المجتمع وإنها دعوة حتى لحكومتنا إذا أراد للإسلام, للإسلام بقاعا في السودان عليها أن تصالح المجتمع وأن تتجه نحو الشعب وأن تركز الدعوة وأن تكسف التوعية وأن تنهب الثقافة عند الناس وأن تملس الأمة الدين وأن يتربى الناس على الخوف من الله من المقولات الشائعة جدا عند الناس يقول ليه بلدا ما بلدك قال أمشي فيها عريان ليه اتق الله حيثما كنت قل لك معناها الإنسان إذا لم يجد رقيبا من البشر يراقبونه عندها فليفعل ما شاء أين تربيتنا أين ديننا أين أخلاقنا التي تعلمنا الخوف من الله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مراقبة الله عز وجل هدي القرآن دائما يقص القرآن ويحكي القرآن عن أشياء يريد للناس أن يتعلموا قصة يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه هذا صعب جدا على الرجال الرجل دائما هو الذي يطلب المرأة المرأة حتى ولو كانت تريد زوجها تحدث نوع من التمنع أما هي تجرأت وغلقت الأبواب معناه ما في رقيب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أي هيأت لك أولا امرأة صاحبة منصب ومكان هذا يحتاج إلى إيمان عالي قال يوسف عليه السلام الشاب ما الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون هذا هذه التربية تقودنا إلى ضرورة ترسيخ معاني الخوف من الله عز وجل في المجتمع ليسلم ليحافظ المجتمع على نفسه وتبقى القوانين والنظم واللوائح والأجهزة والإجراءات تبتأ كحماية للمجتمع أما الرقيب الأساسي الخوف من الله عز وجل يوسف عليه السلام غلقت الأبواب حتى في بعض الروايات أنها كان لها صنم تعبده من حجر فلما أرادت أن تتهيأ وتتزين غطت الصنم بقماش فقال لها يوسف تستحين من الجماد ولا أستحي من رب السماوات والأرض ولذلك قال تعالى ولقد همت ولقد هم بها ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه وأج وأصح الأقوال أن البرهان الإيمان لولا أن الله أيقظ فيه هذا الهم وأيقظ فيه هذا الـ الـ الـ الـ التيقظ المستمر الدائم لهم بها والصواب في التفسير أن يوسف عليه السلام لم يهم بها ولو أنه قائلا قال لكن القرآن قال هم بها أقول له القرآن لم ي Labor قال لولا ولولا حرف امتناع لوجود امتنأ الهم لوجود البرهان لا لما كان للبرهان داع ولما كان لكلمة لولا داع ولقد همت به ولولا أن برهان ربه لهم بها الهم لم يقع لأن البرهان وصل والبرهان الضمير الحي واليقظ واليقظ الدائمة الضمير الحي واليقظ الدائمة يوسف عليه السلام تربية للشباب الذين هم في ثل الشباب يوسف يتدفق حيوية يفيض حماسة يتجدد شبابا يتفجر طاقة شب ولكن خوفه من الله يمنعه وأنت قد ترى أن هذا بعيد لكن إذا لازم الخوف من الله قلب المؤمن عصمه لذلك قال ابن القيم من راقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه إذا راقبت الله في خواطرك وفي تفكيرك تعصم في جوارحك ولذلك هذه تربية وما أحوجنا أن نتربى على هذه المعاني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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين بعض الشواهد قد تجسد بعض القيم وبعض المواقف قد تعيد إلى النفوس بعض الثقة في أنها قيم يمكن أن تطبق خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي أطراف المدينة وجد راعيا يرعى غنما وراعي معناه مستواه التعليمي ضحل ومستواه الدراسي ضحل حتى مستواه التفاهمي مع الناس لأنه لا يعرفهم منقطع في الخلاء راهه عمر بن الخطاب فأراد أن يختبر الرعية قال له اذبح لنا شاة قال إنها ليست لي إنما أنا عبد مملوك قال له اذبحها. وقل لسيدك أكلها الذئب قال الراعي وماذا أقول لرب غدا وماذا أقول لرب غدا إنه راعي درجة وترقى في أرقى الجامعات جامعة الإيمان جامعة المعرفة من أراد أن يعرف الله إذا تأمل في هذا الكون الفسيح ونظر في هذا الوجود الكبير الذي لم يعرف الناس منه شيء يقولون أن علماء الفضاء اكتشفوا كوكبا جديدا أشبه بكوكب الأرض درجة حرارته 220 درجة تحت الصفر دائد خلق يا دو خلق رب العالمين ثم يكتشفون لكن ما بيعملوا ولسه الأسر أسرار هذا الكون لم تتفتق ويظهر للناس منها إلا القليل من ازداد إيمانا بالله راقب الله وماذا أقول ربي غدا ماذا لا جامعة ولا دراسات حليا وماذا أقول راعي. لا قال لا عنده شهادة لا دراسة علية ولا جامعات ولا معاهد وماذا أقول لربي غدا كان عبد الله بن دينار مع عمر بن الخطاب قال فبكى عمر وقال لعبد الله كل الناس أتقى من عمر حتى الراعي على الجبال كل الناس أتقى من عمر ذهب وسأل عن سيده واشتراه واعتقه وناداه وقال له أعتقتك في الدنيا وأسأل الله أن يعتقك بقولك هذا من النار الإيمان هو الأساس مراقبة الله عز وجل هي التي تضبط المجتمعات وذلك متاح للناس أن يعلموهم المجتمع السوداني مجتمع طيب يريد من يوجه عاطفته ومن يضبط حماسه ومن يعلمه دينه ومن يعرفه ربه المعرفة الحق المجتمع يستقيم إذا كان في عهد علي بن أبي طالب جاء رجل إلى علي يسيئه رضي الله عنه قال له حكمنا أبو بكر وحكمنا عمر لم نر فتنا لما حكمتنا أنت اقتتل الناس قال له علي لأن أبا بكر وعمر كانا يحكمان وأن أحكم أمثالك الناس كان بيحكمون أبو بكر وعمر نال بيخافوا الله ما ماذا إلا شرطة ولا قانون ولا رقب لما عمر الخطاب رضى الله عنه جعل قاضيا في المدينة لأبي بكر الصديق هو الخليفة بعد السنة جاء بأقلامه ودفاتره يعتذر عن تولي القضاء تخيل رئيس قضاء قدم استقالته أبو بكر الصديق أبا قال تولونني واش قال يا أميرا يا خليفة رسول الله لقد جعلتني قاضا على أقوام كل عنف الذي له والذي عليه كأنهم ملائكة ففيما يقتصمون ما في خصومة الزول بيأكل حققه لما ما يخاف من الله عشان كده حتى الناس يقول لك أهل ما بخاف الله يقول لك خاف وأبعد منه لأنه لا يتق الله الأمان الأمن الحقيقي يأتي من الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون مهتمح مستقيم ما في ظلم يأخذ حق ظلم بل الظلم كان لقى الحاجة رايحة يشير جيبة حتى لو غالية قال خليه يجيبة شنو تخيل واحد يتقى حاجة رايحة يشير يرجع لناسها وواحد يطفر بالحيطة يمشي يشير حق الناس حق الناس حق الناس كويس يشير حق الدولة هاريت لو يشير حق الناس انت يشير حق نفر واحد وفي ذلك يشير حق ثلاثين مليون يختلس يشير حق الناس وأسوأ شيء أنهم يتعاملون مع مال الدولة بغير ضوابط بغير ضوابط الواحد بنزيد الحكومة وإزبارات الحكومة وعطاءات الحكومة العطاءات يقول لك كما أكلت بيتحق ما بيقوا عليك العطاء حتى ولو لم تكن مؤهلا عشان كده العمارات بتقع والمستشفيات بيجي والمباني بتتهدم والظلط يعملوا عشرين مرة والكبر يصلحوا ويكسروا الزلط ويعملوا تاني ويغيروا من هنا وده ما كان محله من الأول ليه ما ندقتوا الشغل لأنه لا يذهب للأكفاء لا يذهبوا للأكفاء مشكالات كثيرة جدا على أعطاءات على يشتري، اللي مش تشتري على الدولة اسميرات. أدوية يقول له طيب حقنا بره اللي بتعشتريك حقنا بره تشتري منه هو بيديك حقنا في تبره ما بيخش خذينتا الدولة بيخش جيب حرام والله حرام هدايا العمال غلول رواه أبو داود في السنن هدايا العمال غلول هل جلس في بيت أبيه وأمه ويقول هذا أهدي يا لي انت كما كنت موظف وعارفينك ودين عطاعك بعدين وعطاء لما يجبانه وشيطمضي له واشتغل مع شركة معينة مع شركة معينة عشان كده يقول طلعوا له حاجة برا ما في خوف الربنا وده مشكلة كبيرة محمد بن سيرين عنده قصة عجيبة اشترى من تاجر زيت بالدين لما انفتح الزيت دي المير كبير لقى فيه فأرة فأر ميت والحديث يخبر أن الفأر فاسد في فاسد في نفسه مفسد لما جاوره خاصة إذا كان مائع قال والله لا أبيع زيتا فاسدا للمسلمين من أجل أن أجمع مالا يا أخي في ناس عشان, عشان الجرش دي ممكن يعمل أي حاجة بس يجيب كروش باللف بالدوران بالغنى بالتعري انتوا قاعدين يجيبوا الملابس الضيقة للبنات دين منه امريكا ولا اسرائيل ولا تجار يوردوها من الصين التجار ده يابانيين هندوس مسلمين لا يبالي الكسب أولا والقيم آخرة لا يبالي يجيب اللبس الضيق دوي منه بسه ليه؟ من أجل المال من أجل المال ده دفق الزهر التجريب اللازل الدين حقيق ما غير سدد له دخل الحراسة في الحراسة مات أنس بن مالك رضي الله عنه الصاحب الجليل وكانت وصيته يصلي عليه محمد بن سيرين كاسو محمد بن سيرين مالقه واحد قال له في الحراسة ما شهو في الحراسة استأذن رئيس الشرطة قال له يا أخي أزود بس حيصلي على أنس ويجراجع قال له الأذنة له أبأ يخرط قال إلا أن يأذن لي صاحب الحق التاجر اللي اشترى منه وما ده زودعي منه يا حقه كيف فذهبوا إلى الرجل، فأدنوا له، فأخرجوه ليصلي على أنس عصراً، في العصر، ومعه بشرط بوليس، إيه يعني؟ بالنظام بعد ما صلى البوليس شاف كترة خلي، كلهم يصلي وراء رزول ده، البوليس ما كان قال رزول ده ده عرفوا النجول تقي، البوليس قال له خلاص، بقية الليل، اقضه مع أهلك وتعال الصباح قال محمد بن سرين لا لن أكون أول من يعلمك خيانة الدولة قال لي بقل لي دي قدم عولادك قال لي لا لن أكون أول من يعلمك خيانة الدولة يا أخي دي عنده دين عالي فينا تبدي العسكري عشان شي بيته وفينا بيجيبه للعسكري ألا بشنو بخد تفوق الأكل ده ياخي عمود عشان يخلي يطلع لن أكون أول من يعلمك خيانة الدولة لو كان بتعامل مع الموظفين وال وال والمجتمع كلهم من من يرفض أن ينال حظا لنفسه ومصالح ومنافع بخيانة الدولة لو كان الناس على تقوى لكنا على هدى في أمرنا مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بامرأة تقول في جوف الليل تطاول هذا الليل وسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه ألاعبه طورا وطورا كأنما بدأ قمرا في ظلمة الليل حاجبه يسر به تصف زوجها وتحن إليه يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشى لا يحتويه أقاربه فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه ولكنني أخشى رقيباً موكلاً بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه. بكي تخيل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب. بتعبه. تخيل بنومه. بيأخذ راحة. بيسه. يا من تعتقد أنه نالك ملاك. تكتب ما تقول. لما لا تتتق الله فيما تقول. يا من تعلم أن الله يطلع عليك. ولا ولا يخفى عليه شيء كيف تتجره على عصيان الله لك ولا تستحي أنه يراك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقلها لها إن الذي خلق الظلام يراني وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيبه ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفي عليه يغيب المؤمن يراقب الله تأمن أسمائه الحفيظ السميع العليم البصير الخبير الشهيد الرقيب كل هذه الأسماء تدل على أنه يطلع علينا بذلك. نربي أبناءنا على هذا نربي أبناءنا وعلى هذا نتواثق فيما بيننا وعلى هذا يكون حكامنا وإمتنا وعلى هذا يكون مجتمعنا نساء ورجالا وبذلك نسلم وتستقيم الأمور أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا أسأله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا أولى أمورنا وجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم من أراد بديارنا وديار المسلمين سوء اللهم فاجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم من أراد بديارنا سوء فاجعل تدميره تدفجعل تدبي... تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم حبب إلين الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلين الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلم اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلم اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلم وكلمة الحق في الغضب والرضا يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واقم الصلاة